فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد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 مصدقا لما بين يدي مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من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 قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل من بني اسرائيل وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا who <laughs> the